ذكر وموعظة ونور فيه شفاء وصدور وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله ودعوش أدعكم من دون الله ودعوش أدعكم صادقين. آيدها يعياها الحب وآيدها سدح يلبات ندى سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى وهو لخطابه يا قال يا مشركين تهور استاك رسالة ده حبيبك عليه الصلاه والسلام وإن كنتم في ريب هدات انكم وشكسن مما نزلنا كي انكم على عبدنا ادون كانا وقرانك كريم كاوي فات واحد معدم تما من سوره مثله سوره قرانك كليت الله يما حد اد كشكسن تي حداد <سؤال> كشكي سنتين مشركين يا قرآن الكريم كنكسو الدجرني أدون كأنك حبيب كأنك عليه صلاة وسلام وحضاتي مادا سورة قرآن وكريطة الله إما هذا فاتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله ولبا ودعوا شهدائكم وحضوا وعاة مخلاتي إن وعد من دون الله إلهي سكدي أعوانتين يشركتين أو وعد أعوانتين وَلَبِوَّحُوا وَيَسْتَعِينُوا بِآلِهَتِكُمْ إِذَا اللَّهُ لَهُ عِزٌّ عَدّ آكَال مَيْسَنِ إن كَالْمَيْسْتَوَي إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ هَذَا تِنْكُورُنْ شِغَايَ إِلَٰهٌ جَلَّ لم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا بويل فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا سَنَدْعُ دَاهِدًا جَهِلًا وَلَن تَفْعَلُوا مَا يُرِيدُ كَرِيسَانَ فَاتَّقُوا النَّارَ وَالنَّارَ الْيَابَةَ الَّتِي نَارُهَا سَوْقُودُ الْهَنَاسِ وَالْحِجَارَةِ نَارُهَا كيدو ور نار الله جل جلاله كيابا اعدت للكافرين نار تهاد وحلو دياري الهي جل جلاله حق سديدا لدياري قرانك الكريم ايها الحب وكتاب الله تبارك وتعالى وي كاس كسو انزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ومعجزه عظما وقرانا يتلى تولى حفده رب العالمين الهي جل جلاله اياك الكتاب كاس سبحانه وتعالى انه إنا نحن نزلنا الذكر وان الله الحافظ بيلاهي قران كيوها لحب وكوكوريا حروف عربية عربيه الف با تا تا جا و هويه ومع ذلك اساسه منك منكي بلا قده اا فسخدا كتاب كيلاهي جل جلاله الزمن كود قلنا مثل هذا هدان دون سدنو كلوانو اخرين كراي لا يما مثله ولهذا الله سبحانه وتعالى سجاء القرآن كريمك حبيبك إن عليه الصلاة والسلام كله نبي محمد وحاتره تعالى لأن استمعت الإنس والجن على أن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا هذا يصدق الإنس والجن لما أنت هذا يصدق الإنس والجن وحاول الله من قرآن القرآن الكريم كا ولهذا أيها الأحبة لو نشاء لقلنا مثل هذا إله بين جل جلاله قرآن معجز في النطم والتعليف والإخبار عن القيوب وهو كلام في أعلى طبقات البلاقة لا يشبه كلام الخلق لأنه غير مخلوق ولو كان مخلوقا لأتوا بمثله وكلام كلاه جل جلاله مخلوق مخلوقها الله وإلا إيمان الله أيه ابن سعد رحمة الله عليه وحليه وهذا دليل قاطع وبرهان صاطع على صحة ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم وصدقه حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله سعوة الله سبحانه وتعالى يا عليه أروح كاسا لا إما ذا إياه ليقرانكوا أروح كاسا واحدة ماداً 8 آيات ذكرية لا إما ذا هل سورة ذكرية لا إما ذا سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعو من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين مأوذن أيها الأحبة ولهذا وحوي قرآنك كريمك إله جل جلاله تحديب الله وإن كنتم في رأي مما نزل على عبدنا فاتوا بصورة مثله بإله إله أم يقولوا نفتراه قل فاتوا بعشر الصور مثله قل فاتوا بصورة مثله آياتك لصورة يونس وادعو من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين سورة الهود أم يقولوا نفتراه قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من من دون الله إن كنتم صادقين سورة الإسراء قل الله إن استمعت الإنس والجن على أن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرة أم يقولون التقوى بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين إذن أيها الأحبة كتاب كإله جل جلاله مكنية والنعمة ربانية ويا wa halayna doonya kitaabkaas isaga inaan goos tanbeed kan ku qabsanaalayna doonaya inayna dhagaystay laqayna u seenigaalada iyo mulhudeenta warka kitaabkii Allaah jalla jalaluhu ku wada wylee hada waxa weeye lama iiman kariyaan كتابك عزيزك إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلهي سبحانه وتعالى كوي كردك وكعم الفلا قلنا الشرية إلهي نقدر سبحانه وتعالى كتابنا نزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وكتابك إلهي جل جلاله ومضاهك وغساره مقضياش النور وإيمانك وصاره ولهذا أيها الأحبة ولد أسوحه وإلهي جل جلاله وحن بريعنا كوى يا ملحدين تا اله يسو حنوني اله يشاركو هذا ناوم الده حكب والله عالم اللهم على نبينا محمد عليه الصحبية والسلام. به هو تنصت وفيه تعطر الآذان فَذَ الْأَشْوَانِ وَفِيهِ Kem je tedil hair on ofi, wenefsu kem han.